فَمَنِ اضطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستن ساء أو لمستن ساء أفلم تجد ما أنفتم مصعدا طيبا Fateyammu syairan tiban, famsahu bujoh kum, wa idikum mina. Ma yurid Allah liyajalakum min haraj, walaki yurid liyutahirakum, liyutim manigmatuhu kum, liyutim manigmatuhu kum, lalakum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 وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسولي وعذرتهم وعذرتهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لا كفيرا عنكم سيئاتكم ولا جنات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 وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَذِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِلَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ومن الذين قالوا إننا صارا أخذنا ميثاقهم فنسحظ مما ذكرو به فنسحظ مما ذكرو به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبيهم الله بما كانوا يصنعون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 قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك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 أي يقتلو أو يصلبو أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوم فو من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.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 وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ثم يتولون من بعد ذلك وما أولائك بالمؤمنين إننا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور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 وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ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 ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما لَلَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَيْ يَفْتِنُكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّكَ لَفِي رَمِيٍّ مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ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 يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أسر في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء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 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلامم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 ذلك بأنهم قوم لا يعطلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أكبرون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 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت لسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِن كُنتُم بِهِ مُؤْمِنِينَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسع ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفرت أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم Kazalik yubayin Allah laka m ayaathi laggalaka teshkurun. Ya ayuhal الذين امنوا. Innaal khumar wal meysir wal ancab wal al shaytan.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 إذا متقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم تقوا وأمنوا ثم تقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم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 وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ, يحكم به ذوى عدل مِنْكُمْ هَدِيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٌ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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تاساكم لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تاساكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم عفا الله عنها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 أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 فإن عثر على أنهما استحقا إثما فأخرى يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا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 Famain yakfir bagd min kum, fa inni ughzbuhu azab, la ughzbuhu ahd وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُنِي وَأُمِّي إِلَّا هَيْنٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي هِيَ أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَد عَلِمْتَ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 فَلَمَّا تُوُفّيتَ نِيكُمْ كُنْتَ أنت الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تُؤْفِذْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ